ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك, ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على كَمِن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلْ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تاملنا على يوسف وإنا له لنا أصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وَأَقَافُ أن يأكله الذئب وأنتم عنه غاسلون قالوا أَكَلَهُ أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن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 تَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عند متاعنا فأكله الذئب وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ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 سيعرضون فأرسلوا واردهم فأدل أدل وهو قال يا بشرى هذا علام وأسر له بضاعة والله عليم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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه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 وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين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 وآتت كل واحدة منهن تكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله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 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجابله ربّه فصرف عنه كيده النّه إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما الكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضعاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر واخر يابسات وَأَخْرَجَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الآن حص أعصى الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين وما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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌ لَّعَمَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 So he سرق destroyed his uncle from before يوسف في نفسه ولم in لهم قال and شر did كانوا see it بما تصفون قالوا said هل عزيز إن له أبي شيقا كبيرا مَكَانَهُ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده اللواالمون فلم منه خلاص نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آبكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 فَوَبِيَضَّتْ عِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَلْكُ الرُّيُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَتِي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ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 قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ أَثَرْتَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِعُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا واتوني بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني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 من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى